ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وعمان وجنوده ما منهم ما كانوا منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى الأرضي فإذا خفت عليه فألقِه في اليم ولا تَخَافِي ولا تَخَافِي ولا تحزني إن رادوه إليك إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا اولا نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصوره به عن جنبي وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت فقالت هل ادل لكم على اهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفين يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القائمة قال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون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 وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عود وان علي والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُفُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ منها بخبر أو جذوه أو جذوت من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة, في البقعة المباركة من الشجرة أيه موسى اَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْقِبْ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم, واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه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 فأوقد لي يا هامال على الطين فاجعل لي, فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وَظَنّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَمَتَيْنِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أهدا مِنْهُمَا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 وَإِذَا يُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِرْوَبْنَا إِنَّهُ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء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 إِنَّ إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقُ مِنْ لَدُنَّا رِزْقُم مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا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 ويوم ينادينهم فيقولوا أين شركائ الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغواينا كما غواينا تبَرْ وَأَنَا إلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْهُمُ الْعَذَابَ فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المؤسسين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من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 وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ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 من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه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 وبتغي في ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض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 يا ليت لنا مثل ما أوت يقرون إن له لذ حظ عظيم وقال الذي نأوت العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون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 وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إلَى مَعَادٍ